مغانب كثيرة ي أ خ ذ وكان ن ه ا و الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانب كثيرة ت أ خ ذ وكفا ن ه ا فعجل ل م هذه و ك ايديا ل ن ا س عنكم ولتكون ادم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 ف ر و س و ل ه ا ل أ د ب ا ن ل ا و ل س ي ل ل ه ا ل ت ي قد خلت م ن ق ب ل ولن تجد ل س ن ة ا ل ل ه موسوعه ي ي د ك م ع ن م ب ب ط ن مكة من ب ل س ي ل ل ع ل ي ه م و ك ا ن ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ص ي ر ا وَالَّذِينَ ك ف م و ا و ص د و ك م ع ه ا ل م س ج ن ا ل ح ر ا م و ا ل ه س ي مَعْكُوفًا أَنْ ي للعلوم غ م ل الاسلاميه مُؤْمِنُونَ ن و م ت لَمْ ع ل م تعلموهم أن تطعوهم أن ف ت ص ي ب بغير ك م منهم معرة ع ل م ليدخل ا ل ل ه في ر ح م ت ه م ي ش ا ء لو ت ب ا ل ن ا ا ل ذ ي ك ف ر و ا في ق ل و ب ه م ا ل ح حمية م ي الجاهلية ة ف ن ز ل ا ل ل ه س ك ي ن ت ه ع للعلوم ى ر س و ه و ى المؤمنين أ ل ز ه م كلمة ا ل ت ق و و ى ك ا ن و ا أحق ب ه ا وأهلها قد صدق ا ل ل موسوعه النابلسي ر ا ل ت د خ ل ن ا ل و م الاسلاميه ل م ج د ا ح ر ر ؤ و س ك م و م ا ص ر ي ن لا ت خ ا ف و ن ف ع ل م م ا لم ت ع ل م و ا لم ت ع ل م و ا فاذا ارسل الذي أ ر س و ل ه موسوعه النابلسي ي ظ ه ر ل ى ا ل د ي ن ك ل ه و ك ف ى م ا ل ا س و ل ا ل ل والذين ه م ع ه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 زرع أ خ ر ج شطاه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من ه م م غ ف ر ة مغفره, مغفرة